Dann mm on -hmm. raal kon me an alam qul وَيُنَشِّئُ مِنْ بَعْدِهِمْ جِيلًا آخَرِينَ صراطاً مستقيم صراطاً الذين أنحن عليهم غير المظلوب عليهم ولو الضال آمين لا يبيني I wow. have